124. أتأتون الذكران من العالمين 125. وتدرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون 126. قالوا لئن لم تنتهي يا نوط لتكونن من المخرجين 127. قال إن 119. عملكم من القالين 110. رب نجني وأهلي مما يعملون 111. فنجيناه وأهله أجمعين 112. إلا عجوزا في الغابرين 113. ثم دمرنا الآخرين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 لاَ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلاَ تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ